haal er k وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوحون ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين sir uh. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم والمين wennaden op Rabbu, dan Rabbu, en ta قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به فلا تسألني ما ليس لك به علم اني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب اني بك أن ما ليس لي علم Waarin ik in de zonne ila yanuhu bi minna wa wa وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ Spreek ik over de vraag van de heer Pogba. Ik إِنَّ اللَّهَ للمتقين لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَوٌ waar je kunt bedorven maken van mijn illusie, يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَدْرِي لَإِلَٰهًا إِلَّا عَلَّلَ فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ Wanneer ik kom, voel ik me السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتوله مجرم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آل عن قونك وما نحن لك بمؤمنين إِنَّ نقول إِلَّا عَتَاقَ بَعْضُ أَلِهَاتِ النَّاسِ Dat is de reden قل لو فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف رب قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا وتلتعادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنير waarbij we in deze en ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض Hoe aankomt men de aarde en wat in قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون O, je kroon, aarzelt. In kunt u al een en aantani wa gi in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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم آية فذروها Wallah, het is اشتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير vallam majaa amrna najinna salliha إِنَّ ربك هو القوي العزيز الَّذِينَ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يعنوا فيها الا ان ثمودك فالرب ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسولنا إبراه Thank Mmm. <laughs> En dat لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد En wanneer men de En dat de ouders تقول <تصفيق> الله ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو ان وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَيُحَارِبُونَ دِينَ اللَّهِ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب أَمَّا أصابهم إنما وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء Soms maar en